عشرة. استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور واحد أحمد يجلس على المقعد اثنان هو لا يجلس على المقعد واحد عائشة تكتب الجملة على السبورة اثنان هي لا تكتب الجملة على السبورة